فالنشور أن ينتشر الناس وان يقوموا وقد تحللوا في باطن الأرض ينزل الله عز وجل من السماء ماء ثخينة كمن الرجال فينبتون كما تنبت الحنطه من مجرى السير وتنشق عنهم القبور ويخرجون انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا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 ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا تبدلت معالم الكون ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم منافرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا سيرة الجبال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 وبايات تخوف المؤمنين تجعل القلوب توجا القيامة الصاخه وذلك يوم التغابر يوم يظهر ابن الناس ويعلموا حقيقة ما فرطوا من أيامهم وأوقاتهم وأعمارهم كيف أنهم ضيعوها في الملاهي والصوارف والشواغل مما لا ينفعهم عند الله عز وجل ذلك يوم التغابر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وان القيامة يوم واحد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 وحشروا قال صلى الله عليه وسلم لما سالهم معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين قال له يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا ما معنى افواج يا رسول الله قال يحشر الله عشره اصناف من امتي قد ميزهم عن جماعات المسلمين وبدل صورهم يحشر الله عز وجل عشره اصناف من امتي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 السننتهم قد تدلت على صدورهم يخرج القيح منها يتقذرهم اهل الموقف وبعضهم مقطعه ايديهم وارجلهم وبعضهم اشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون يلبسون ثيابا من قطران لاصقه بجلودهم قال صلى الله عليه وسلم فاما القرد فالقتات الذي ينقل الكلام بين الناس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 وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون جيرانهم وأما الذين أشد نتنا من الجيف يوم القيامة أهل الشهوات والملذات ويمنعون بالرغم من ذلك حق الفقير أجرى عليهم الله المال واعطاهم الاموال فإذا بهم ينفقونها في المعاصي الكورة والغنى والقنوات وإلى غير ذلك من الباطل ولا وثم يتمتعون بالحرام ولا يخرجون حق الله عز وجل وأما الذين جلابيبهم لاصق بأبدانهم من القطران فقال السعات إلى السلطان بالأقوال بينهم وبين السلطان وبين الناس الذين يقولون كلام الناس إلى السلطان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 وطال عليك الموقف تحرك رجل وتقف على أخرى وتنزل هذه ترفع هذه هذه حركة الارجل الهمس أما هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين جمع الله الرسل والانبياء وهم شهداء على أقوامهم والأمم وعادن وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة جمع الله الأولين والآخرين جمع الله جل جلاله الملائكة والجن ولنحسرنهم ولنحسرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية حتى الشياطين وحتى الجن وحتى البهائن تحشر ويقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء لمن نطحتها ثم يسويها الله ترابا إذا كانت هنالك شات عندها قرون نطحت شاتا بغير قرون أخذ الله للمظلومة الحق اخذ القرون وسلبها من القرناء واعطاها الجلحاء وقال لها انطحيها كما نطحت ثم يسويهم بعد ذلك ترابا وعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى لو أن أمره قضيا كما يق كما يقضى أمر البهائم إن الناس يقفون جميعا على صعيد واحد انسهم وجنهم وملائكتهم ورسلهم وجاء الجبار وطال الوقوف الناس وعندها يستظل بعض الناس بظل عرش الرحمن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 في فيعبا يشفع يقود نفسي نفسي ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله كما في الصحيحين ولا يغضب بعده مثله فنفسي نفسي اذهبوا الى غيري فياتون نوحا وابراهيم وموسى وعيسى كلهم يقول غيري غيري فاذا أتي الى رسول الله والناس وقوف يقول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها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 شوك مقوس في آخره فرب مخدوش رب مخدوش أي تمسك به ولكن له من الأعمال ايضا وله من التفريط والغفلة فتمسكه ولكنه ينجو فرب مخدوش ورب مسلم ناجل وبعض الناس لا, لا يصله شيء ورب مكردس أي يقع تأخذه هذه الكلالين وتوقعه في النار وإن منكم إلا والدها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 وعظمه الله الجليله في انه يجعل لهذه الدنيا نهايه لان بعض الناس احسن وبعض الناس اساء حكمته وعدالته تقتضي ان يحاسب الناس على ما قدموا في دنياهم والا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يمكن ان يكون هذا وما ربك بظلام للعبيد اسال الله تعالى ان ينجينا واياكم من أهوال القيامه ومن كربها ومن غمها ومن شدتها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 جنة مجهجه يريد ان يلعب وأن يسدر في غيه وأن يتمادى في ضلاله ويقول نار مضمونة ولا جنة مجهجه واحد تلقاه واقف في الميدان الناس يجو ماشين يقول له يا اخي السلام عليكم اروح صلاه العصر يقول له بيخش الجنه ببالكم تخش الجنه ببالكم حديقه درمان الكبرى هي ولا شنو ولا حديقه عبود الجنه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 لان القيامه في في اذهانهم والاخره في تصوراتهم ووجدانهم واليوم الاخر من عقائدهم ومن اركان الايمان عندهم انه من الايمان انه ركن من اركان الايمان ان تؤمن بالله واليوم الاخر وبكل المفردات التي ذكرت الصحف والصراط والميزان والحشر والشفاعه كل هذه المفردات تؤمن بها وتعتقدها عقيدة وهذا يظهر